هذا السؤال عن إيش وإجابة. وإجابة عن قربه وإجابتة عن فإنني قريب من يسأل إم؟ إم؟ بعيدة إن بعيدة الوقوع لا, لا قد ترحب من, من, من, من, من, من السهل ولا ولا بعيد لكنها الفض أن إذا تدل على أن الأمر سيقع بخلاف أيه لا يدل على ما، ولا بد يكون ولد مو بلا بد يكون، قد يكون وقد لا، لكن إذا يتدل على هالشيء سيكون، هذا، طيب وإذا سألك عبادي عني، شف سألك عبادي اللي تقول على الله. عني على الله فإني قريب ما قال فقل إني قريب فقل إني قريب فبعضهم قال إنه على تقدير قل إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب فيكون الجواب الجواب محذوق جواب إذا وإني قريب مقول هذا المحلول معموله يعني ما قل القول فقل إني قريب ولكن الصحيح أنها لا تحتاج إلى تقرير لوجهين الأول أن الأصل عدمه وما دام الكلام يستقيم بدون التقرير فهو ثانيا أن الله عز وجل قال فإني قريب كأن الأمر أبيض من أن يحتاج إلى السؤال فإني قريب إذا سألك فإني قريب فهذا أبلغ من قوله فقل إني قريب وقوله تعالى فإني قريب أليا نقول إنها تعود إلى الله عز وجل فأخبر الله أنه قريب هو بنفسه فإني قريب لأن الضمير عد على الله عز وجل. ولكن ما معنى القرب الذي أثكته الله الماسم هل المراد أنه حال في المكان لا هذا شيء مستحيل ولا يمكن أن تنزل الآية على شيء مستحيل ولكنها تنزل على معنى يليق به سبحانه وتعالى وهو كما قال شيخ رسدان قريب في علوه قريب مع علوه مع علوه على عرش لأنه محيط بكل شيء والمحيط بكل شيء هو قريب وإن كان بعيدا في علوه سبحانه وتعالى وهذا القرب لا يستلزم النقص بل على الكمال ووجه ذلك أنه إذا كان فوق السماوات العلاء مستويا على عرشه وهو قريب أشدل عليه على كمال عظمته وإحاطته سبحانه وتعالى وإلا فإن الإنسان بالنسبة للمخلوقات لا يتصور أن شيئا بهذا البعد يكون قريبا لأن الله فوق كل شيء فوق كل شيء فلكماله سبحانه وتعالى وكمال عظمته يكون قريبا مع أولوه ولهذا في حديث أبي موسى الأشهر رضي الله عنه ذكر أنه كانوا إذا علوا شرفا أو هبطوا واد ينكبروا ورفع أصواتهم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا حاجة إلى أن الإنسان يتعب نفسه في رفع الصوت بالدعاء والتقبير لأن الله جل وعلا قريب. غريب وإن كان فوق عرشه وعلم أن بل الحلولي من الجهمية وعيهم يستدلون بمثل هذه الأصوص المتشابهة على باطلهم فلا, فلا, تكو فلا تكون قلوبهم متسعة للجمع بين الأدلة ولا تكون قلوبهم متسعة للفرض بين الخالق والمخلوق. فيأخذون بنصوص ويدعون مثلها ومن غيب أن الشيطان لبس عليهم والعاذ بالله فأخذوا بالنصوص التي هي نقص بحق الخالق وتركوا النصوص التي هي كمال بحق الخالق تركوا نصوص العلوم وهو كمال وأخذوا بهذه النصوص المتشابهة وهي على ما قالوا تقتضي النقص وأن الله سبحانه به مخلوقاتهم وأنه لا ينزه عن الأماكن التي ينزه عنها عامة الخلف فالحاصل أن نقول إن هذا القرب لا يجوز لنا أن نتوهم أنه سبحانه في الأماكن التي نحن فيها وكلما جاءك من هذه النصوص فعلم أنه دار على عرمة الله عز وجل وإحاضته ومنه ما جاء في الحديث عبدي مرت فلم تعودني فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي كلا من مر لو حدته لوجدتني عندك لوجدتني عندك هذا يفرح به الحلولية ولا لا <تصفيق> طبلون له وهذا هذا واضح جدا عندهم فيقال أنتم ظلم بعين بعين أقوى نعم عندكم نظر إلى النصوص من وجه وطرف لها من وجه آخر أهملتم الأدلة العقلية الفطرية السمعية على أن الله تعالى فوق عرشه مستوى عليه وأخذتم بمثل هذه النصوص المتشابه وقد قال الله سبحانه وتعالى إذا رأيتم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فإن الله أفأوله فإنهم وأولئك الذين سمى, سمى الله فإحذروه وقد قال الله تعالى <تصفيق> الذين في حينهم زير فيتبعون ما تشابه من هؤلاء هم الذين سمى الله فنحن نعلم علم اليقين من الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيما نقل عن ربي في قوله لوجدتني لو عنده ما أراد أنه وجده حجرة التي فيها المريض ولكن لما كان المريض في الغالب ولاسيما المؤمن يكون عنده من انكسار انكسار القلب والإنابة لله عز وجل والخروج ما ما لا يكون عنده في حال الصحة فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله صح أن يعبر بهذا التعريف فهذا النصوص إخواني لا تظن أنها تنافي نصوص العلو لأنها لأنه كما قلت لكم تدل على عظمة الخالق جل وعلا وأنه مع علوه بذاته على عرشه قريب من خلقه يقرب من خلقه كما يشاء ولا منفات هذا صحيح بالنسبة للمخلوق ما يمكن يكون في أعلى شيء شيء ويقينه قريب، لكن الله تعالى لكم في شيء وهو السمع البصير ومزوا كذلك أيضا قولوا الحادثة الحدث القصي من تقرب إليا شبرا تقربت إليه ذراع ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا وما أشبه ذلك من الأحاديث التي قد يعجز أو تعجز عقول بعض الناس عن إدراكها أي يحاولون أن يؤولوها. فنحن نقول إن الله عز وجل يقره من خلقه كما شاء كما قال السلام ولا نكيف والله الله آنا بهذه الكلفية لكن نعلم أنه سبحانه وتعالى وإن قره من خلقه وإن نزل إلى السماء الدنيا نعلم أنه لا يزال عاليا لا يزال عاليا سبحانه وتعالى نعم نعم لا ما ما هذا لأنه في الأطعام لما قال استقامك عبده المحيم قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندك في القطاع فيفرق الله عز بين الأطعام وبين زيارة في, في الله نعم نقول نعم على الحقيقة التخوضة رحمه الله بمعنى أنه ينغمر فيها هنا يعني؟ التلاج والثواب؟ ما فيه شيء لكن كيف نقول بنا؟ بوجدتنا ما نحن بهذا ما نحن بهذا هذا حديث واحد فرق فيه من رسول الله الله بما ما لا نحن نتصور نتصور فالعندية لا تنافي العلو بالنسبة لله <تصفيق> أما بالنسبة للمخلوق، نعم ما يكون عندك هو بالصطف لكن بالنسبة لله عز وجل ما هو صفات التصفات فالحديث الذي ورد ذكر في في, في, في الطعام قال أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندك في هذا اللقم وفي العيادة قال لوجدتني عندك وفضق بينه نشيس كفر ماذا حديثي ذلك؟ الفطرة نعم في الدعاء نتحدث هذا القلد لأن الله عز وجل ليس قريب لا بذاته ولا ولا يعني يعني الكفية أو الفطرة تقول أن الله بعيد ليس بطريب إن الله بقى في السماء لكن ما علوه وقلي الفطرة تقول ليس بطريب لا ما يمكن هي إن الله عز وجل لا, لا, لا, لأ, لا إذا قلت ليس بقريب بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنه هو في مكان هنا ينصري هذا قليلا لا يمكن الله ما قريب قربا يليخ به ما نعلم كيف يكون قريب. لأنه مذبت أنه قريب ولكن ما نعلم كيف هذا القريب بل يزمن أكثر ذلك <تصفيق> في حق الخالق لأنه سبحانه وتعالى لسك مثل شيء في جميع نعوته وما قاسه في إسلام بحمد الله فهو علي في دنوه قريب في علوه هل هذا يقاسب بخلقه نعم ويبقون تعالى ويجيب دعوة الداعي إذا دعى. أظن هذا الوقت معناه. نعم. نعم. قال فإني قريب، قريب هذه خبر إن، فإني قريب، ويجيب دعوة الداعي إذا دعى. أنتم فهمتم الآن أنه قريب مع علوي، وأنه لا تناقض بينهما لأن الله لا يقاسم بالمخلوقات فهو قريب في عروه علي في دنوه سبحانه وتعالى. وجب دعوة الداع. قوله أجيب هذه الجملة خبر ثاني لأن فيكون خبر اسما وجملة. يعني خبرها مفرد والخبر الثاني جملة. وجب دعوة الداع إذا دع الدعاء بمعنى الطلب. وقوله دعوة الداعي أصلها الداعي بالياء كالقاضي والهاد لكن حدبة الياء للتخفيف نظيرها قوله تعالى الكبير المتعالي وأصلها المتعالي هذا فيما فيه ألف وقد تحذف في, غ... في الذي ليس فيه ألف قد تحذف في شيء ليس به علم. كما في قوله تعالى وما وما لهم من دونه من والي أصلها من والي, من والي. وكل ذلك للتخفيف دعوة الداعي إذا دعاني شف. قال إذا دعاني مع أنه لا يكون داعيا إلا إذا دعا وحينئذ قد يقول قائل ما فائدة الشرط شوف أمين هذه الداعي هو ما كان داعيا إلا لما دع وحينئذ فما فائدة الشرط في قوله إذا دعاني نقول فائدته الإشارة إلى أمري بل إلى ثلاثة أمور الأمر الأول الإخلاص في أن يدعو الله تعالى نفسه ما يتخذ بينه وبينه وسائط فيقول يا رسول الله ادعو الله لي بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم أو يا أيها الولي الفلاني بعد موثل الولي ادعو الله لي أو ما أشبه ذلك ففائدتها الإخلاص أن يكون مخلصا لله في الدعوة الفائدة الثانية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى محقق له ما دعا لأنك ما تدعو أحدا بصدق إلا وأنت واثق من إجابته ولهذا جاء في الحديث أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يقول بايدة وإذا دعان, يعني حقا دعان حقا يعلم أنني سأتيه دعوته الشيء الثالث تفيد صحة افتقاره إلى الله وأنه حقيقة مفتقر له إذ أنه لا يدعى إلا من كان مفتقرا إليه فيكون فائدة ذلك تحقيق هذا الدعاء على الوجوه الثلاثة وهي الأخلاص مش بعد الوقت بالإجابة والثقة بالله عز وجل والثالث صحة الافتقار إلى الله لحيث أنه ما دعا إلا وهو مفتق لأن المستغني ما يدعو المستغني لا يدعو وقوله إذا دعاني أصلها دعاني بالياء فحذفت الياء تخفيها وقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان ما قال أجيب مسألته قال أجيب دعوته وإجابة الدعوة لا يلزم منها تحقيق المسألة إذ قد لا يجيب الله تعالى مسألته ولكن يجيبه إما بأن يصف عنه من السوء ما هو أعظم وإما بأن يدخرها له فإذا لم يجيب ما سأله بعينه وادخره له أو صرف عنه من السوء ما هو أعظم فهل يقال إنه أجاب الدعاء ولا لا أجاب الدعاء لا شك لكنه لحكمته ولرحمته بهذا الداعي اختار له مختار إذ قد يكون من مصلحة الداعي أن تجاب دعوته وقد يكون من المصلحة قصدي أن تجاب مسألته الذي سأل وقد لا يكون من المصلحة طيب وقول أجيب دعوة الداعي إذا دعا قال بعدها فل يستجيبولي فل يستجيبولي ال فل يجيبولي لأن استجاب بمعنى أجاب كما قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجاب وكما قال تعالى والذين استجابوا لربهم بمعنى أجابوا لهم وقول فل لي هنا ما قال فلستجيبوني استجيبوني عقلن أجاب وقال أجابه لكن هنا عداها باللام استجاب له لأنه ضمن معنى معنى الانقياد ضمن معنى الانقياد وإلا لكانت أجابة تتعدى بنفسها نظيرها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ فإنهم أجابوا لك بذلك أجابوا لك ولم يقل أجابوك فضمن معنى الإجابة فضمن الإجابة معنى الانقيات فليستجيبوا لي يعني فلينقادوا لي إجابة مبنية على ما بعدها وليؤمنوا بي مبنية على الإيمان وهنا قال واليؤمنوا بي دون واليؤمنوا لي لأن الإيمان بالله متضمن للاطمئنان والاعتراف التام وليس مجرد تصديق بل هو تصديق باطمئنان قلب ولهذا يقرط مأن قلبه به فصدق واطمئن وقوله واليؤمنوا بي فليستجبوا لي ألا هذه في الفعلين لام لا من أمر ولهذا سكنت بعد حرف العطف فليستجيبوني والأمني بي لعلهم يرشدون لعل للتعليل نعم كلما جاءت لعل في التابلاء فإنها للتعليل إذ أن الترجي لا تكون إلا في من يحتاج ويؤمل كشف ما نزل به عن قرب أما الرب عز وجل فإنه, يتع... فإنه يستحيل في حقه هذا فيكون ما جاء في القرآن من مثل هذا التعبير يكون معناه التعليم لأجل... لاجل الرشد والرشد يطلق بمعنى حسن التصرف بمعنى حسن التصرف وبمعنى الغنيمة بمعنى الغنيمة وإن هذا يقول يا راشد يعني يا غانم وأما الرشد بمعنى حسن التصرف فهو كثير كما في تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ومالهم بشمعنى رشدا أي حسن تصرف وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكوم الكفر والسوء قول السيان اولئك هم الراشدون اي الغانمون فهي قريبة من مع المفلحين وفي هذه الآية لعلهم مرشدون يحتمل تحتمل ما تحتمل المعنيين الرشد بمعنى حسن التصرف والثاني بمعنى الغنيمة التي رشدوا بها ولا شك ان من امن بالله واستجاب له فإنه أحسن الناس تصرفهم ويوفق ويهدى وتيسر له الأمور ومن يتق الله يجعل من أمره يسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للوسرى ولا شك أيضا أن من آمن بالله واستجاب له نعم فإنه غانم فإنه غانم الرابح ولا أحد أربح منهم. طيب إذا قال قائل إذا حملتم الرشد هنا على المعنيين جميعا فمعنى ذلك أنكم استعملتم المشترك في معنيه. فماذا نقول؟ نقول ما في ماه؟ يقول الصحيح أنه جائز. الصحيح أنه جائز. إذا كان المعنيان لا يتنافيان وأي مانع من أن يكون المتكلم قصد ما يدل عليه الكلام هذا وهذا المعنى يكون أبلغ بعد نعم فرجل قال دخل المصوص على بيت فلان فأفسدوا عينه أتلفوا فأتلفوا عينه فأتلفوا عينه وش المراد بالعين؟ المان وعينها ايضا اللي تجري المان وعينها الباصرة كلا يمكن فاذا علمنا ان هؤلاء اللصوص افسدوا كل الثلاثة فلا مانع ان نقول انهم دخلوا على بيته فافسدوا عين فاثلفوا عينهم وش المانع الكلام بس ان يكون هناك دليل وش عليه على ان هذا المشترك الأخض المشترك مستعملون في المعنيين في المعنيين فإذا دل الدليل فلا معنى, فلا معنى نعم. معنى الشوطان يقول بمعنى الهداية. نعم. يقول بمعنى هداية الهداية الهداية نعم من حسن التصرف الهداية من حسن التصرف سيارة. نعم سيارة. نعم قول ذي يدعان ما في فائدة في دعاء بس لا تسمين دعاء إيجاد فوار دعاء إيجاد هذا على دعاء نسأل لا ما فيها تني لأن هذه أيضا ساتينا شرط الفوائد إنه صالح نعم يبيجين إن شاء الله الفوائد الشيخ بالنسبة للعلم لا تكون لترجي بي... لا لا بالنسبة لله ما يكون لا بالنسبة لله لي... المخلوق تكون الترجي وللتعليل وللتوقع وللاشفاق وتأتي ايضا كما مر علينا في البلاغة تأتي للتمنى تأتي للتمنى طيب ناخذ الفوائد ولا نمشي حتى نكملات الصيام يعني ما هناك شيء معدل من قبل. الله. لأن مرسول هذا للتعليم. نقول التعليم <تصفيق> نعم. صحيح هذي المخلوقين لعلهم يرشدون. أي. <تصفيق> أيه. لكن لكن اللي قال لعلهم يرشدون؟ الله سبحانه وتعالى هو قادم. يعني أ... قبلنا يعني يعني معنى أترجى يعني أن أت... يرشدو. لا هو بحق يعني مختلف لا يعني أصلاً ما أصلاً هذا ما دام الله علّ الفعل من أفعالك نعم يعني نقول إن العباد متفوتون لا لا هو إذا منهم من يرفض منهم الله أبداً إذا استجابوا لله وأمنوا رشد لا شك لابد إذا استجابوا لله وأمنوا به لابد أن يرد ثم قال تعالى أُحِلَّ لكم لَيْلَةَ الصيام الرفث إلَى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرحيم كلمة أحل مبنية للمجهول لأنه معلوم من الذي بيده الإحلال والتحريم وهو الله وقوله أحل تدل على أن الأمر كان محرما من قبل وإلا لم احتيج إلى النص على الإحلال لأن الأصل أه الحل بخلاف حرمت عليكم الميتة فلا يدل على أن ذلك كانت حلالا مثلا لأن لأنه ليس الأصل, الحل ليس الأصل التحريم فهنا نقول أحل يدل على أنه كان قبل ذلك حراما وهو كذلك وقوله أحل لكم ليلة الصيام أي صيام الصيام المعهود السابع ووصيام رمضان وقوله الرفث الرفث نائب الفاعل فاعل الحلف ولهذا رفع والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلمات التي تقع بين الزوج وزوجته حين الجماع لأنه يقع بين الزوج وزوجته حين الجماع من الكلمات ما يستحي منه ويسمى رفثا يسمى رفثا ولكنه هنا يراد به الجماع بدليل أنه عدي بإله بإله الرفث إلى نسائك أي الإفضاء إلى نسائكم والإفضاء بمعنى الجماع لقوله تعالى وكيف تأخيونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاق غليلا فقد أرفثوا إلى نسائكم نساء جمع لا نسوة ونسوة اسم جمع لا مفرد له ومفرده مفرده ما مثل إبل اسم جمع لا مفرد له ومفرده بعيد نعم طيب قوله إلى نسائكم المراد زوجاتكم وإماءكم، وهذا واضح لأن غيرهما لا يحل مطلقا لا في فلال الصيام ولا غيره والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هن لباء نعم أرفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم الجملة هذه سنافية للتعليل تعليل الحل يعني أحل لكم ذلك لأنكم لا تستغنون عنهن ولا يستغنين عنكم فأنتم لهن لباس وهن لكم لباس وانظر إلى التعبير باللباس لما فيه من حفظ الفرد فاللباس يستر العور والمرأة والزواج يحسن, يحسن به تحصين الفرد ثم ما فيه من الستر والصيانة والحماية وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ويشمل ذلك أيضا يعني ما اللباس أوسع من كونه سترة وحماية وصيانة يشمل أنه يشمل التقارب بين الزوج وزوجته كما قال الشاعر إذا ما إذا ما ضجع ثنا عطفه تثنت فكانت عليه لباسا نعم فالحاصل أن هذا التعبير باللباس يعطي أقوى دليل على ما بين الزوجين من إيش؟ من التقارب ومن الحفظ والحماية وأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر وهذا شيء من حكمة الله عز وجل ورحمته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لا القوم يؤمنون اه يتفكرون نعم فهذه هذه هذا الذي جعله الله تعالى بين الزوجين من رحمته أنه أحل لنا الرفث إلى نسائنا في يالي الصيام ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل وهي قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليه الحمد لله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بماذا؟ بإتيانهن بحيث لا تصبرون فتختانون أنفسكم والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن الأمر هين أو بأنه صار في حالة لا تحرم عليه زوجته وما أشبه ذلك وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى الإنسان لعشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه لاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي فشق عليهم ذلك وشق عظيمة حتى إن بعضهم ما صبر فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر ولهذا قال علم الله أنكم كنتم تختانون ولم يقل تخونون لما في قوله تختانون من, من زيادة الحروف الدالة على زيادة المعنى لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ها؟ وهذا صحيح ولا لا؟ صحيح لكنه غالبي مه دائما فبقرة هو بقر أيها أكثر الحروف بقرة وهي أقل معنى أيه أكثر البقرة الواحدة ولا البقر الب البقر, البقر البقر أكثر البقر أكثر أينه؟ فالمسألة أغلبية قال تختانون أنفسكم فتاب عليكم تاب عليكم هل المعنى فتاب عليكم قبل أن تتوبوا أو أن الله نسخ هذا الأمر والنسخ توبة لأنه لولا النسخ لكان الوقوع فيه اسمًا أيه المان الأخيت ها ذاك هذا مان أخيه هو الأصح ونظيرها قوله تعالى في سورة المزمل عالماً لن تقصوه ها فتاب عليكم بعد أن أوجب علينا القيام سبحانه وتعالى هو من الليل إلا قليلاً نصفه أو من قسمه قليلاً أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلاً قال علم أن لن تحسوه فتاب عليكم بنسخ الوجود لأنه لولا لا النسخ لكان تركه تركا للواجب فيكون إثما يعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا لا النسخ لكان الإنسان آثما إما بفعل المحرم أو بترك الواجب نعم ما ما نقدر نحكم بشيء. نقول أغلبية ما نقدر لأن حصل هالمسائل هذه صعب. يمكن يجي واحد ينقذ عليكم مثال، ثم تضطر إلى أن تقول أغلبية. هل أغلبية ولا مبذر؟ نعم. نعم. قل وحل فدل على أنه كان محرّم من قبل نعم. عام في القرآن. لكن هنا في هذه الآية دليل. في هذه الآية دليل أمر في القرآن. في القرآن. في القرآن, في القرآن اليوم لكم نعم في القرآن إما أن يكون هذا توطئ ل لما بعده أو إزالة وهم أو ما أشبه ذلك أو بيان امتناع ما ما نظبطها لما في هذه الآية تدل على أنه محرة من قبل م? نعم تختلفون معنا يعني يخ بين اثنين يعني في في التكاثر يعني يعني مو بالإنسان يخون نفسه يعني يحصل بينه هذا المقصود أقصد للد ومعنى نعم هذا هذا من المقصود بلا شك إن كل واحد منكم يخون الثاني قصدك مثل تقاتلون سارة لا بس كلمة اختانة مثل اختارة يعني ما يبتدلون على الفاعة لكن قد يكون هذا من من جملة ما يستفاد من زيادة المبنى قد يكون هذا من جملته إنما أن نقول هذا هو الفائدة ما نقدركم هذا هو الفائدة لأن كلمة افتعل ما تدعى لمشاركة نعم قال فتاب عليكم بماذا تاب قلنا بالنسح لأنه لولا النسح لكان فعله محرما مقتضيا للإثم فتاب عليكم وعفا عنكم العفو يكون في مقابلة إساء كما قال الله تعالى إن تبدو خيرا أو تخوف أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفو قدير فما هي الإساءة اللي حصلت هي ما حصل من بعض الصحاب رضي الله عنهم من إتيان أهلهم في ريال الصيام قبل أن ينسخ التحريم ولهذا قال وعفى عنكم وأصل العفو هو ترك مؤاخذة على الدم ومن أسماء الله تعالى العفو ويطلق العفو على معنى الزيادة كما في قوله تعالى حتى عفوا يعني كثروا ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحة يعني وفروها وأكثروها فالآن باشروهن إلى آخره فالآن ألف حرف عطف تقتضي الترتيب يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقق التوبة والعفو باشروهن باشروهن وكلمة الآن تقدم لنا أنها اسم إشارة إلى الزمن الحاضر وأنها مبنية على الفتح في محل نصب في محل نصب وقوله باشروهن المراجب المباشرة الجماع وثمي المباشرة لالتقاء البشرتين فيها بشرة المرأة وبشرة الرجل وقوله باشروهن هو كما نعلم جميعا كل أمر فما المراد بهذا الأمر الإباحة <تصفيق> الإباحة. <تصفيق> نعم الإباحة أو رفع التحريم <تصفيق> نعم أو كذلك لا بينهما فرق لا لا بينهما فرق ولهذا اختلف الأصوليون في الأمر بعد الحضري هل هو للإباحة أو رفع للتحريم فمنهم من قال إنه للإباحة ومنهم من قال إنه رفع للتحريم وبينهما فرق فإذا قلنا للإباحة فمعناه أن هذا الفعل بعد التحريم صار مباح فقط وإذا قلنا إنه رفع للتحريم فمعناه أن هذا الشيء عاد إلى حكمه قبل التحريم إلى حكمه قبل التحريم فإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباحا فالآن ظهر الفرق بين القولين هولا طيب حجة الذين يقولون إنه للإباحة يقولون إنه لما ورد التحريم على الحكم الأول نسخ نسخ وصار كأن لم يكن مفهوم؟ فإذا جاء الأمر بعده فمعناه أنه صار مباح بعد ما كان حراما صار مباح وهذه حجة قوية والذين قالوا بأنه رفع للتحريم قالوا لأن الحكم الأول لما ورد عليه التحريم صار محرما فلما زال التحريم عاد إلى ما كان عليه كأن التحريم ستر وضع على مغطى فإذا رفع هذا الستر، فكيف يكون المغطى؟ يكون كما كان عليه، كما كان عليه. ومن ثم قالوا في قوله تعالى وإذا حللتم فصدوا هل هل الاستير مباح؟ أو أنه يكون حسب الحكم بالأول؟ حسب الحكم نعم، حسب الحكم الأول. وهذا هو الذي يبدو راجحا وإن كان المسألة ما هي عندي بذلك المتميزة كثيرا لأن كلا التعليلين قوي لكن الذي يبدو أنه أقرب أن الأمر بعد الحذر هو رفع للتحريم رفع للتحريم لكن للتحريب طيب دقيقة فإذا قدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا أمر بعده بعد, بعد الحظر يعني قال إذا نوضي للصلاة من المجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت ثم قال فإذا قضيت فانتشروا في الأرض رب من فضل الله هل نقول الآن إن البيع بعد ما كان محرم صار مباحا الآن أو صار مستحبا أم مالك نقول عادة الله. على ما كان عليه والبيع كما هو معلوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا هنا نحن نقول دل على الباحة هذا دل على الديل الآخر هذا لا يهم لباحة هناك أدلة أخرى لا يهم هذا هذا نحن كلامنا على القاعدة العامة نا. هل أنا نسخ أنا. التحريم رفع له أو أنه مقصد للباحة الأمر بعد التحريم نعم تقصد الإباحة مثلا نعم تقصد إباحة للأسرار على حكم لغيره لا ما مه... بينهم فرق بينهم شير. فرق شير. نعم على قولنا بأن المباح تجد بين حكامة 5 نعم يكون في فرق بين التعبيرين هم يكون في فرق بينهم إيه لأنه إذا قلنا بأنه يعود يعود إلى ما كان عليه أو رفع للتحريم ننظر هذا الشيء الذي نهي عنه الآن هل هو قبل الناهي مستحب يكون مستحب ها. قد يكون قبل الأمر مستحب. ده. يكون مستحف أن يبقى على الاستخدام لكن مثل البيع يا لا الحكم عليه لا البيع حكم الإباح البيع حكم الإباح لا شك يا شيخ أصداده هذا كل الأمرين يصير يصير للإباح أيها يعاد تهيقاء لما هو عليه لأن الصيد في الأصل مباح نعم. لأن الصيد في الأصل مباح لكن إذا كان الشيء مما يطلب مثل أنا لو قلت لي. لا تزر فلانا وقريب اللكمة لا تزر فلانا ثم قلت لك إذا طلعت الشمس فزره فزره هذا الأمر المهم عنها الإباحة إذا قلنا بأنه رفع للنهي صار عادة الزيارة مستحبة وإذا قلنا إنه للإباحة بقت الزيارة مباحة هذا المعنى نعم طلب قلت المراد به الفماء طيب وما دونه من باب أولى ولا سمحرا ما دونه ولا سمحرا وابتغوا ما كتب الله لكم ابتغوا اطلبوا ما الذي كتب الله لكم كتب لكم كتاب الكونيه او كتاب الشرعيه يعني بمعنى ما قدر الله لكم او ما شرع الله لكم ها؟ نقول تحتمل معنى وشمولها لهما او لا فالمعنى ابتغوا ما شرع الله لكم اي اطلبوا ما شرع لكم من الاستمتاع بالنساء واباحتهم او ما شرع لكم من التهجر في ليالي رمضان او ما شرع لكم من السحور كل هذا داخل أو ابتعوا ما كتب الله لكم تقديرا كتاب قدرية من طلب الولد بهذا الجماع كما قاله بعض المفسرين قال ابتغوا الولد يعني لا لا يكون مباشرتكم من أجل نيل الشهوة فقط ولكن من أجل حصول الولد والذرية نعم فأقول إن الآية تشمل تشمل وابتغوا ما كتب الله لكم والفوائد الشرعة تأتينا. وكلوا واشربوا معطوفة على باشروهن على الأول على باشروهن كلوا واشربوا ما مانا الأكل والشرب وش في الأكل والشرب ولكن ما يتبين لنا ما يتبين لنا وهو كذلك أول ما يظهر الفجر لا شك أنه مبعا طول بيتبين يبي يظهر شيئا فشيئا ولكننا نحن مكلفون بما نستطيع حتى يتبين لنا ويتضح وقول الخيط الأبيض من الخيط عرفنا لما قال سبحانه وتعالى من الخيط أن يتبين بمعنى يتميز يتميز هذا من هذا كما قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب فمن ما على يتبين من هذا إلا إذا قصد به التمييز يعني حتى تميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الفجر بينت المراد بالخيط، خيط إيش؟ بياض النهار، نعم، والخيط الأسود سواد الليل، <تصفيق> وفي التعبير بكونهما خيط خيطين دليل على أنهما يتعاقبان، أنهما يتعاقبان، وأن هذا قد يكون في جهة وهذا قد يكون في جهة، لأنهما خيطان. والخيطان لا بد أن يتعاقب وإلا لكان خيطا واحدا فقط وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجر صادق وكاذب. وبين أن الصادق هو الذي يكون معترضا في الأفق مستطيرا فالطيب أو كتناح الطيح من الشمال إلى الجنوب، وأما الكاذب فهو الذي يكون مستطيلا باللام في الأفق كذان بالاستلحام، يعني بالذ، وذكر أنه العلم أن بينهما ثلاثة فروق، الفرق الأول أن الصادق مستطير معتدل، وأما ذاك فهو مستطيل الثاني أن الصادق لا ظلمت بعده وذاك يظلم والثالث أن الصادق متصل بالأفق وهذاك بينه وبين الأفقي ظلم هنا لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قل إن يتبين بمعنى يرهب ولكنه مضمن معنى الظهور والتمييز من من قوله، من الخيط الأبيض من الخيط، يعني يتميز هذا من هذا، وقوله من الفجري هذه بيان لقوله الخيط الأبيض، ولم يقل في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، اكتفاء بالأول، كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد يعني والبرد فإن السرابيل تقي الحر والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم فالدروع فالمهم أن هذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر يعني حتى لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل فهمتم؟ لكن حُذِف من الليل اكتفاء بقوله من الفجر لأن الشيء يتبين بذكر مقابله ونظر ذلك سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد يعني والبرد طيب وقوله ثم أتم الصيام إلى الليل ثم إذا تبين ثم إذا تبين وهذه من ساعة, الله من ساعة رحمة الله عز وجل أنه أتى ثم بعد التبين للتوسعة على العباد ولهذا روى الإمام أحمد لسند لا بأس به أنه إذا أذن الفجر والثناء في يدك فإنك لا تضعه من يدك حتى تقضي حاجتك تيسيرا على المكلفين ولهذا كان ابن أم مكتوب لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له أصبحت أصبحت وقول حتى يتبين لكم الخير ثم أتموا الصيام إلى الليل أتموا بمعنى أنهوا أنهوا على وجه التمام وقول الصيام تقدم أنه في اللغة الإمساك ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام بدليل قوله فلنكلم يكلم اللوم نعم والمراجب بالصيام شرعا هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وقوله تعالى إلى الليل ما المراد بالليل غسقه الجواب لا ولكن أوله وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشي وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفضأ الصالح وبمجرد غروب الشمس أي غروب قرصها يكون الإفطار وليس بشرط إن, أن وليس بشرط أن تزول الحمرق كما يظن بعض العوام نعم ثم آت المسلم إلى الليل إذن الصوم محد من من وإلى من وإلى فلا تزيد فيه ولا تنقص وسأت إن شاء الله في الفوائد حكم الوصال وقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكبون في المساجد. لما قال: أحلل لكم ليل السامع رفعة إلى نسائكم. إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. استثنى من هذا حالة واحدة وهي إذا كان الإنسان عاكبا في المساجد وهو صائم فإنه لا يباشر الزوجة. وَلِهَذَا فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فالضمير في قوله هن يعود على النساء وجملة وأنتم عاكفون نعم حال من الواو في قوله ولا تباشرون وقول عاكفون اسم فاعل من عكف يعكف والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي مديمون ملازمون ولهذا نقول الاتكاف في اللغة لزوم الشيء وما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد طاعة له بلزوم المساجد لطاعة الله هذا هو الاعتكاف والاعتكاف معروف في الجاهلية ومعروف في الإسلام قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بندرك وهو مشفور في رمضان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف طلباً لليلة القدر ولهذا اعتكف في العشر الأول ثم قيل له ليست الليلة في هذه العشر فاعتكف في الأوسط ثم مريها في العشر من حتى خرج إلى الناس وقال إني قريت تلك الليلة فمن كان معتكفاً فلاعتك في العشر الأواخ فكان الاعتكاف في رمضان طلباً لليلة القدر ثم إنه سيأتي إن شاء الله في فوائد حكم الاعتكاف هل هو سنة هل هو يشترط الصوم أو لا يشترط وفي ذكر الاعتكاف بعد آيات الصوم استنبط بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان وفي آخره لا في رمضان وفي آخره نعم لأن الله ذكره تابعا لآيات الصوم بعد أن ختم الكلام على الصوت، والله أعلم هل يستقيم هذا الاستدلال أو لا يستقيم؟ ثم قال سبحانه وتعالى تلك حدود الله، تلك. وشتي هذي وش, وش معناها؟ حسين. تي. تلك. سيف. حمدالله. اسم الشارة. تي اسم الشارة. واللام من البعد والكاف حرف خطاب وقد تقدم أن الكاف هذه تكون باعتبار المخاطب واسم الإشارة باعتبار المشار إليه وأن الأبصح فيها أن تكون الكاف أن تكون حسب المخاطب فيقال في المذكر المفرد ذلك، وفي المؤنث ذلك، وفي المثنى ذلكما، وفي جماعة الذكور ذلكم، وفي جماعة الإناث ذلكن. قال الله تعالى، وذلكم ظنكم الذي ظنتم. ونود أن تلقوا الجنة التي ألتمها وقال تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه وفي المثنى قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي نعم وفي المفرد ذلك وهو كثير وهذه اللغة المشهورة الفصحى وفيها لغة ثانية أنها أي الكاف تكون مفردة مفتوحة دائما على تأويل المخاطب بالمفرد وفيها لغة ثالثة فتحها للمذكر مطلقا وكسرها لما أنه مطلق زين وهنا تلك المفرد المذكر أولى فالمعنى تلك أيها المخاطب نعم وإن كان يخاطبوا جميع الناس لأن الناس جنس فيصح أن نعبر عنها بالمخاطب نعم قول الفاتحيل الأيام نعم ما تفضل براعة المخاطب معينش مراعاة فيها المخافر تلك موضوع تلك الموضوع مع ايش؟ مع مراعاة مخافر فيها الكافر يعني ما جمع الظنية؟ ايه كثير ما ما يتكى الجمع القرآن الأغلب الإفراد كأنه يخاطب الإنسان عموما بالقرآن بالقرآن يخاطب الإنسان يعني تلك أيها الإنسان حدود الله وهذا كثير حتى العشطابات غير الكاف في السنة إشارة تجدوها في المفرد. قال وتلك حدود الله حدود الله جمع حد حدود جمع حد ها؟ تلك اي كانت مثل الواضح اثنين هكين في الواضح اينا تلك حدود الله ما فيها فيه واو تلك حدود الله الحدود جمع حد والحد في اللغه المن حد في اللوات المنع ومنه حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيها فمعنى حدود الله أي موانعه أي موانعه واعلم أن حدود الله نوعان حدود موانع أي تمنع من كان خارجها من الدخول فيها تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه موانع الدخول وهي في المحرمات، وموانع أخرى تمنع من فيها من الخروج منها، تمنع من فيها من الخروج منها، وهذه حدود الأوامر، طبارة، حدود الله تعالى نواهي وأوامر، النواهي ماذا ماذا ما شأنها؟ تمنع من كأن خارجها. من الدخول فيها والأوامر تمنع من كان فيها من الخروج منها ولهذا إذا جاءت الأوامر قال الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني لا تخرجوا منها وإذا جاءت النواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها فهذا هو الفرق والكل منها يسمى حدودا لأن الأوامر لها حد لا تخرج منها والنواه لها حد لا تدخل فيها وقوله تلك حدود الله من باب إضافة المشروع إلى مشرعه مشروع إلى مشرعه فلا تقربوها ألف للتفريق أولا ناهية أقول هكذا نعم الدين الدليل حتى النون ائذ النون فلا تقربوها ما قال فلا تفعلوها وانما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم لأن الوسائل لها احكام ومقاصد وكم من إنسان حام حول الحما وقع فيه ولهذا قال فلا تقربوها فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها كذلك كذلك يبين الله هذه تجد ترد في القرآن كثيرا وقد أشرنا فيما مضى إلى إعرابها وقلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل وأنها منصوبة على المفعولية المطلقة أي مثل ذلك البيان يبين الله. أي مثل ذلك البيان يبين الله. استجوابكم. وهي في القرآن كثيرا وهذا إعراب أن نقول إن كاف اسم بمعنى مثل. وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وعاملها ما بعدها. وقولك كذلك المشار إليه ما سبق من البيان. وأظن كثير البيان في هذه الآيات أولا البيان كثير يبينا الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل حكم من النساء حكم الاعتكاف موضعه ما يحرم فيه نعم وإلى آخر المهم منها عدة أحكام بينا الله وقوله يبين الله آياته للناس آيات جمع آية وهي في اللغة العلامة ومراد بها الشرق البراهين الدالة على ما تقتضيه من استفادة الله سبحانه وتعالى فمنها ما يقتضي الحكمة ومنها ما يقتضي الرحمة ومنها ما يقتضي العلم ومنها ما يقتضي الإحاطة المهم إنها متنوية العلاة جمع آية في اللغة العلامة ومراد بها هنا شرعا البراهين التي تدل على ما تقتضيه من صفات الله وذكر أهل العلم أن الآيات تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية وأن الآيات الكونية هي المخلوقات كل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ومن آياته أن جعل لكم منفسكم أزواجا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرون تنشرون إلى أخف فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها ها كلها من آيات الله الكونية وكانت آية على آية الله، لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها، وآية الشيء هي العلامة عليه، فلا أحد من المخلوقين يصنع مثل ما يصنع مثل هذه الآيات أبدا أولا طيب القسم الثاني من الآيات الآيات الشرعية، وهي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه من الوحد. فإنها آيات شرعية تدل على منزلها سبحانه وتعالى وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في راية الصدق والبيان والمصلحة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فأحسن الأخبار أخبار القرآن أخبار الوحي القرآن غير إذا تعملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام, أحسن الأحكام. <تصفيق> ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسوله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بهذا تكون آية أو لا تكون آية على ما تقتضيه من صلاة الله سبحانه وتعالى. وقولنا على ما تقتضيه لأن الآيات تختلف. بعضها تقتضي العظمة تدل على العظمة، بعضها تدل على الرحمة، بعضها تدل على العلم، وبعضها تدل على الكبر. المهم تختلف. نعم. وقوله بين الله آياته الناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون هذه لعل للتعليل. يتقون من؟ يتقون الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ الوقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى بعض المؤولين التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله نعم وبعضهم يقول إن التقوى ترك المعاصي ولكن أجمع ما قيل فيها ما ذكرناه في الأول وهي اتخاذ وقاية من من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه صحيح أنها إذا قرنت بالبر مثل وتعاون على البر والتقوى صار المراد التقوى التقاء المعاص او التقاء المعاصي والمراد بالبر فعل قطع يقول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك تقى هذا هذا هذا التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك تقى واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى اللي يمشي على عرض الشوك ما هو موش يخبط برجله ولا يهمه ها لا لا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هذا صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام شبه المحقرات من الذنوب بجماعة نزلوا أرضا وأرادوا أن يقلوا نارا ما فجاء واحد بعود وواحد بعود وواحد بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرة وهموش يجبن على عود عود ما هو شيء طيب إذا نقول التقوى أجمع ما قيل فيها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره نواهيه نعم ما تكون هذه درجة قليلة في التقوى يعني لا تكون فقه شيء أعلى من ذلك الأوامر مثل المستحبات الأوامر مستحبات الأوامر المستحب أمر لأن الأمر قد يكون لوجوب قد يكون لستحبات والنهي قد يكون لكراهة وقد يكون التحريك. نعم. لا نقول من الآية كذلك بين الله نعم. تشمل من أول سورة وليس للخص في أحكام السيامة لا مهم الظاهر لأن تعجب الآيات مقطعات لا ولو كان متصل. لا يمكن لأن لأنها تكون في في الموضوع الذي فيه البحث. الموضوع اللي فيه البحث. ولا في البحر. في سبق فيه كذلك وبنو عياش. فيه من قبل. زميتون الصيام. نعم. <تصفيق> <تصفيق> نعم. يشمل والله عالم إنه هم بعض العلماء قال يشمل الأحكام الأربعة اللي تريها من قولي أحل لكم الصيام إلى آخره بس. ولو قيل إنهم إنهم من قوله يا أَيُّهَا الذين أَمَنُوا كتب عليكم أَسْلِيَامٍ نعم فكان طيب ثم معلم إن قوله آياته جمع إضاف فيعم يعني أن مثل هذا البيان الذي بيناه لكم في هذه الآيات تكون بيان جميع جميع الآيات حين عرفت الحد لغة ما عرفته المن ما عرفته اللي عرفته نعم كل الحدود شرعًا هي أوامر أو نواهي، فالأوامر نعم في هذا في هذا المكان، نعم. أما الحد عند المذقين غير هذا، الحد عند المذقين تقدمنا في شرح عقيد السفاري. يعني يختلف مم. ما كان عند. إيه يختلف حسب الإصلاحات. نعم. نعم؟ لقى هذا من تبينها يا لأنه فراء الإنسان المخالف الإيمان. الإيمان. لأن ثم إذا آمن يتق لا أصلًا ما في تقوى إلا بعد الإيمان ما في التقوى إلا بعد الإيمان فالإنسان إذا تبينت له الآيات اتق الله عز وجل ما في التقوى يا أخي إلا بعد الإيمان وهل الإنسان يبيت تق لا يؤمن به ما يكون ثم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مناسبة هذه الآية لما سبق هو. مناسبة واضحة مناسبة واضحة <تصفيق> لأن ما سبق في آية الصيام تحريم لأشياء خاصة في زمان في زمان خاص الآية اللي بعدها هذه ولا تأكلوا هذا تحريم عام عام في ما يحرم وفي زمانه وفي مكانه هذا وجه المناسبة أنه لما ذكر التحريم الخاص الذي يحصل بالصيام بين التحريم العام الذي يحصل في الصيام وفي غالي الصيام فقال ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطن لا تأكل المراد بالأكل ما هو منه لكنه خص الأكل لأنه أقوى وجوه الانتفاع أقوى وجوه الانتفاع هو الأكل الإنسان ينتفع في المال في بناء مسكن له البناء المسكن المتصل به وللأ لكن مهم مثل اتصال الثوب أولا أيهما علصق به الثو كذلك أيضا يصف المال في الثياب قبل يصرفها في الفرش والفراش أخص من البيت أولا لأن الفراش هو الذي يليه عند النوم وعند الجنوس وما أشبه ذلك في اللباس وهو أخص من الفراش يصرفها في الأكل والشرب وهو أخص الأشياء ما عاد بعده شيء ولهذا ذكر بعض أهلين رحمه الله من إن الإنسان إن إذا كان عنده مال مجتبه ينبغي أن يصرفه في الوقود في الوقود ما يصرف, ما يصرف بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب يتغذى بهما البدن نعم وهما أخص انتفاع بالماء أطلقوا لكم فإذا كان الله يقول لا تأكلوا أموالكم وهو أخص انتفاع والذي قد يكون الإنسان لو, لو لم يفعل لهلك ولم يأكل لا مات فكيف عاد بغيره وقول لا تأكلوا أموالكم بينكم كيف يقول أموالكم أموالكم بينكم إلى صرمال وره ما فنقول عندنا آكل ومأكل منه آكل ومأكل منه فإذا كنت أنت أيها الآكل لا ترضى عنه مالك. فكيف ترضى أن تأكله؟ مال غيرك فأعتب المال غيرك بمنزلة مالك وش لعجل؟ لعجل لا تأكله كما لا ترضى أن أحد يظلم يظلمك ويأكل مالك فإن هذا يجب أن تنزل مال أخيه بمنزلة مالك فعليه نقول فائدة إضافة الأموال المأقولة للغير إلى آكلها هو أن يعتبر بأن مال غيره يجب أن يحميه كما يحمي مال نفسه وقوله بينكم أي في العقود من إجارات وديون ورهون وغيرها لأن هذه تقع بين بين اثنين بين اثنين ومن باب أولى أن تأكلها بالانتهاب والاقتصاب اللي ما هناك بينية بينك وبين شخص آخر يعني فإذا نهيت أن تأكلها في العقود ثم باب أولى أن تأكلها في الغصب والإكراه وما أشبه ذلك وقول بالباطل كلمة بالباطل ألب هذه حرف ج. ولكن ما معناها هل معناها المصاحبة يعني أكلا مصفوبا بالباطل أو معناها التعدية بأن يجعل الباطل كالآلة يأكل بها يعني كما تقول دبحت بالسكين ملعين. نعم ورميته بالحجر نقول إن الآية الله صالحة لهما جميعا فلا يجوز أن تتناول غيرك بالباطل لأن تجعل الباطل وسيلة لأخذ المال ولا أن تأكل المال أكلا مصحوبا بالباطل فيشمل ما كان محرما لذاته وما كان محرما لوصفه وقوله وتدلو بها إلى الحكاء تدلو بها الضمير يعود إما على الأموال وإما أن نعود على المحاكمة والإدلاء أصلها مأخوذة من أدلى دلوه ومعلوما أن الذي يدري دلوه يريد التوصل إلى الماء فما عنا تدو الحكام أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتجعلوا الحكام وسيلة, ها وسيلة لأكلها كيف يكون وسيلة لعفلها تجحد الحق الذي عليك وليس به بينة ثم تخاصمه عند القاضي ماذا يقول القاضي للمدعي عليك ها؟ يقول هاتفي. إذا لم يكن لك بينه، إذا لم يكن للمدعي بينه، توجهت عليك اليمين فإذا حلفت برئت إذا حلفت برئت الآن أنا أدليت بها إلى الحكام أدليت بها إلى الحكام بمعنى أني جعلت الحاكمة وسيلة لأكل الماء هذا قول في المسألة والقول الثاني أن معنى تدلو بها للحكام أي توصلوها إليهم بأن ترشوا الحكام ليحكموا لكم بأن ترشوا الحكامة ليحكموا لكم فمعنى تجرب الحكام توصلوها إليهم ولد لأجل وش لأجلهم أن يحكموا لكم وكل المعنيين كل المعنيين صحيح لا يدخل فيها الشيخ البلاسة البلاسة يعني يبلس الحكام علشان يأكلهم هذا بغير حك ما تكون أنت الذي أكلتها إيه لكن هذا لا يطلع إيه بس الآية يقول لا تأكلوا وتذلو أما إن جعلنا الجملتين هي مفصلاً من بعض مفصلاً بعضها عن بعض فيه نعم تدخل ما مثل ما قلت ويصل النهي عن عن شيء لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل هذه جملة مستقلة ولا تذلو بهاي الحكام هذه جملة مستقلة لكن النظائر النظم يعني ظاهر الكلام أن الجملتين واحدة ولهذا قال وَتُدْلُوا بها ولم يَقُلُوا ولا تُدْلُوا بها فجعلها معطوفة على قوله ولا تَأْكُلُوا فهي مبنيتنا عليها وين يعوث الان؟ على القول الثاني من الترشور يعود على الأموال يعود على الأموال يعني المال اللي أش أشيبه القاضي غير المال اللي هو؟ ما يخال، لكن معناه يكون معناه هو لا تأكل أموالكم بينكم الباطل، وتدرى بأموالكم لتأكلوا هذه. يعني أموال ثانية. أموال ثانية لجل تأكلوا به أموال الغير، يكملون لكم بها. شوف، هل البلاس اللي أموال تدخل في اللي شو؟ نعم. لا لا البلاس مين ما يخال، البلاس إنه يخبره يخبر القاضي الحاكم الحاكم بأن كلامكم مال لجل آخذه. صاد على لبلس يعني .لا اللي لا يدل الحكام على أموال الناس ليأكلوها. وقال نعم.الحكام القضاة كل الحكام.الحكام الأمراء على على إذا قلنا الأمراء مثل ما قال غان ولكن أما إذا قلنا إن معنى عند المحاكمة فهو يشمل الأمراء ويشمل الحكام القضاة. قالوا وتدروا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس قوله لتأكلوا قد يقول قائل أن فيها إشكال لأن قوله ولا تأكلوا ثم قال لتأكل كيف يعلل يعلل حكم بنفس الحكم فنقول إن اللام هنا ليست للتعليم بل اللام هنا للعاقبة يعني أنكم إذا فعلتم حصل لكم ها الأكل أكل فريق النموان الناس فاللام هنا للعاقبة وتأتي اللام للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هل آل فرعون العون لهذه العلة؟ أو كانت العاقبة كذلك كانت العاقبة كذلك فاللام في قول لتأكلوا اللام لام العاقبة وقول لتأكلوا لماذا نصف فذب الثوار النوم منصوب عن مرض منصوب عن مرض على قول أو باللام نفسها على قول من نعم نعم صح, من صح, من صح, من صح, من صح لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا الفريق بمعنى الطائفة وسمي فريقا لأنه يفرق عن غيره يفرق عن غيره فهذا فريق من الناس يعني طائفة منهم ترقت وانفصلت وقول فريقا من أموال الناس طيب لو قال قائل قد يأكل كل ما للمدع من باب أولى، نعم من باب أولى. أو نقول ان مال المتاع عليه فريق من أموال الناس على سبيل العموم، ها من الناس على سبيل العموم، لأن الإنسان مهما بلغ عنده من الملايين فإن غيرهم عنده ما، من أموال الناس بالإثم، لتعقروا فريق من أموال الناس بالإثم، البهون للمصاحبة، يعني أكلا مصحوبا بالإثم. وهو الذنب، وذلك لأنه باطل، ومن هنا نعلم أن الباطل يعني الأثم، ولكن هل هو في كل مكان الباطل هو الأثم؟ لا، قد يراد في الباطل ما لا ما لا منفعة فيه، كما في قول عليه الصلاة والسلام: كل ملأ من أهل آدم فهو باطل إلا لعبه في قوسه وملاعبة آله وملابه في مرصه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائي إلى دعان فليست جيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرصدون يستفاد من هذه الآية فوائد أولاً أن الصيام مظنة إجابة الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام ولا سيما أنه ذكرها في آخر الكلام على الآية الصيام قال بعض أهل العلم فيستفاد منها فائدة أخرى أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام نعم؟ و <تصفيق> ومن فوائد هذه الآية هه <تصفيق> نعم لأن هذو كرات بعد ما تكلم عن الصيام والإمساك لا؟, لا لكن كل يوم يعتبر عباده واحدة نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب. لأن قوله وإذا سألك المستقبل ومن فوائده ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أو رأفة الله عز وجل في قوله وإذا سألك عبادي حيث أضافهم إلى نفسه أضافهم إلى نفسه تشريفا وتعطفا عليهم ومن فوائد الآية إثبات قرب الله سبحانه وتعالى بقوله فإني قريب إني قريب والضمائر كلها تعود إلى الله إني قريب أجيب إذا دعان فلا جيبوا لي وليؤمنوا بي ست ضمائر كلها تعود إلى الله عز وجل في استفار من هذه الآية الكريمة قربه سبحانه وتعالى وهل هذا القرب عام هل قرب الله تعالى عام أو خاص تقدمنا الكلام في هذه المسألة وبينا أن قرب الله تعالى لا يكون إلا خاصا وأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد بملائكتنا وكذلك قوله فلولا إذا بلغت الحلقومة وأنتم حين يدين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم المراد أيضا بملائكتنا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يرد القرب عاما كما وردت المعية المعية وردت عامة وخاصه وأما القرب فذكر شيخ الإسلام أنه لم يرد إلا خاصا خاصا بمن يدعوه أو بمن يعبده فمن يدعوه كما في هذه الآية أجيبه دعوة الداعية دادان وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأما قربه من العابد فمثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإن هذا عبادة وسبق لنا أيضا أن قربه من عباده دليل لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته طبالب لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته المخلوق لا يكون قريبا مع بعده لكن الخالق يكون قريبا مع بعده و على هذا فلا تدلوا هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلوب لأنه لا تلازم لأنه لا تناقض بينهما في حق الخالق نعم. عندما تنخص من القرب أو القرب أخص تنخص من لا تنخص من القرب القرب أخص أخص منها ولهذا ما جاء عاما ما جاء عاما بخلاف المعية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله منين إنه من قوله أجيب لأنه لا يجاب إلا بعد أن, أن يسمع ما دعا ومنها قدرة الله فيصل قدرة لأن إجابة الداعي تحتاج إلى قدرة ومنها إثبات كرم الله بقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعاء ومن فوائد الآية أيضا أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوة الله عز وجل بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه ومشعرا نفسه بكرم الله وجوده من أين تؤخذ يا حسين من أين تأخذ هذا الفائدة لا من قوله وإذا سألك عباة عني إلى قوله لعلهم يرشدون نبي من الكلمة الخاص الخاصة إيه؟ إذا دعان إذا دعان لأننا نبهنا على هذا الترسيل فإذاً يُشترض لإجابة الدعوة إيش؟ أن يكون صادقاً في دعوته بحيث يكون مخلصاً لله وأن يكون عنده شعور بافتقاره إلى الله عز وجل لأن الإنسان ما يدعو إلا وهو يشعر بالافتقار وأن يكون لديه شعور بإيش بغنى الله عز وجل وإجابته بقوله إذا دعا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنابة إلى الله عز وجل والقيام بطاعته سبب للرشد بقوله فليستجيبوا لي ولؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن فوائدها أيضا أن الاستجابة لا بد أن يصحبها إيمان لأن الله قرن بينهما فمن تعبد لله وهو ضعيف الإيمان يعني بأن يكون عنده تردد والعياد بالله أو شك فإنه لا ينفعه أو يكون عنده أيضا إنكار كما يفعل المنافقون فإنهم يتعبدون لله زوجا ظاهرا لكنهم نعم ما عندهم إمام فلا يفعهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب والعذة